فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نفسك على آثَارِهِمْ إِن لم يُؤْمِنُوا, إن لم يؤمنوا بهذا الحديث الَّذِينَ كَفَرُوا جعلنا ما على كَانُوا مُهْتَدِينَ لها لنبلوهم مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لنبلوهم, لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا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 ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفقى وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا وربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من من يهد فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه, وكلبهم باسط ذراعيه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 ابوكم اعلم بما لبستم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم, أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حقا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون, خمسة كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالويب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك ودا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي يهدي لاقرب من هذا رشدا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 وَتُنْمَىٰ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّيَ لِلْكَلِمَاتِ وَلَن تَتَّجِدَ مِنْ ضُنُوهُ مُنْتَحِدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْوَدَادِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا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 إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستعيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلدسون ثيابا خطرا من سودس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما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 وَإِنْ رُدِدتَ إِلَى رَبِّكَ لَجَدْتَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ نَبْلُصْهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو استطيع له طلب واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احدا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 كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب؟ ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة مال هذا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قلنا مَا اسجدوا تَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا كان فَسَجَدُوا الجن ففسق كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم مِنْ وَهُمْ لَكُمْ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 فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قَبْلَ وَمَا نُبْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياتي وما وَمَنْ هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه وفي جعلنا وقرا قلوبهم أكنة أي الهدى فلن يهتدوا آذانهم وطرة وإتدعهم إلى الهدا فليهتدو إذا أبدا وربك الوافر الرحمة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 واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح حتى أو أمضي حق فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عمدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا, آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن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 قال خرقتها لتورط اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا هنا من فقتله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 سئلن منك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها, فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه وصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما, يرهقهما طغيانا وكفرا يرهقهما طغيانه فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه مزكاته وقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فارد ربك ان يبلوا ارشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك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 كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بل ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما خل قال, قال أما من ظلم فسوف نعذبه. ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 وَجَعْلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال ففوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائ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 قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُمْ أَنَّمَا إلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَوْلِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا